الدين فما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خالص ويقيموا الصلاه ويفوزوا الزكاه وذلك دين قيما ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أزالهم عند ربهم جنات عجل تجريم فاحقها الأمهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه خشي ربه